يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد ابنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميع وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط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 ولو يعجَدُ اللهُ للناسِ الشَّبْرَ استعجالَهُمْ بالخيرِ لَقُضِيَ إلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ لَقُضِيَ إلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذينَ لا يَرجُونَ لِقَاءَنا في طغيانِهم يعمَخونَ وإذا مسَ الإنسانَ الضُّرُ دعانا لجنبِهِ أو قاعِداً أو قائمَ فَإِنْ مَا تَشَفْنَا عَنْهُ ضَرّهُ مَرَّ كَأَنَّمَا يَدْعُونَا إِلَى ضَرٍّ مَسَّ كَذَالِكَ زُجْنَا لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا يُؤْمِنُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خلال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 ف منَْ أأَظْللَمُ مِنَّا نِفترَادَم اللهِ كَذِبًا أَوْ كَذبَ بآياتِ فِي إِ لاَا يَفْلِخُل المجرَِمون وَيعبُدُونَ مِنْ دُون الله مَا لا يَبُبُهُم وَلاَا يَ فَهُ وَيَبُولونَهؤُولَاِشُفَ أُنَا عِدَ الله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 وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزد عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين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 وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا, وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن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 أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات القوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويحدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسن الحسنى وزيادة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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم آتون وشركاءكم فزينا بينهم فزينا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم إيانا تعبدون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 وَمِنْهُمَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمَّ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ عَلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ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 وعس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم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 ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقصط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك يفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن نتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثمّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا دُوَّعَ عَذاباً خُلِدْ هَلْ تُجْزَوْنَ إلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَمْبِئُونَ كَحَقٍّ هُوَ قُلْ إِيَّوْ رَبِّ قُلْ إِيَّوْ رَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَلْتُمْ بِمُعْجِزٍ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظُلْمَةً مَا فِي الْأَرْضِ لفتدت به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 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل أه الله أذن لكم أما على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فض على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون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 وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون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 الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم إلينا مرجعهم ثم نطقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كِبَرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ هَمَّتًا ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنذِرُون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 ثم بعثنا من بعدهم موسى وهرعون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا إن هذا رسم مبين. قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا أسحر هذا ولا يفرح الساحرون قالوا أجبتنا لتلفتنا عم وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبريا في الأرض وما نحن لكم ما بمؤمنين فَقَالَ فِذْعَوْا نُؤْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُّسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُّرْقُونَ فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُّسَىٰ مَا إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ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 فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمةك بين القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وآخيه أن تبوء قومكم بصربيوت وجعلوا بيوتكم قبله وجعلوا بيوتكم قبلته وعقم الصلاة وبشر المؤمنين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 جاوزنا ببني إسرائيل البحر فاتبعهم فذعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل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 ولا قد بوا أن بني إسرائيل مبوع صدقوا ورزقناهم من الطيبات فمختلفوا فمختلفوا حتى جاءهم العلم.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 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس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 قل يا أيها الناس إن في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله ولكن أعبد الله الذي يتوثقكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ